تبتعوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد دل فريضه ان الله كان عليما حكيما ومن لن يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم واللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ كحوق النبي إذن أنزل جنات وجوه الناجور بالمعروف محصنة غير مسافحته. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة ذلك لمن خشي اللعنة منكم وأن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم أريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات You're Yeah إن الله كان بكم رحيم <تصفيق> <تصفيق> وكان ذلك على الله نجتن يبقى وَاذَ تَتَمَنَّوْنَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ رِجَالٌ نَّصِبُوا أَنفُسَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تصيب مما اكتسب، واسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء علیمًا. وَلِكُلِّ جِنٍّ كَانَ Oh <laughs> قال الله بعضهم على بعض och de är de i f Till de är för att ta en صدق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم